بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تستيلات التقوى فإن رقم هذا هو تسعة عالية وأربعمائة وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة السابعة بعد الثلاثمائة وعنوانها فتنة المسيح الدجال أعاذنا الله إياكم من فتنته وسلمنا الله إياكم من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن والفتن ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وهي بقضائه وقدره تبارك وتعالى يقول سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال سبحانه وتعالى ومن يرد له فتنته فلن تملك له سبيلا ويقول سبحانه وتعالى وما أموالكم والأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا وذكر سبحانه وتعالى أن من الأولاد والأموال فتنة وقال سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين المسيح الدجال في البحث عنه قضايا منها أصله من أي بلد هو ومن أي قوم ومنها متى يخرج ومنها وصفه وما هي البلاد التي لا يدخلها وما هو جيشه وما هو زيه ومن يقتله وهل ذكره الله عز وجل في كتابه ولماذا يخرج ومن الذي ينخدع ومن الذي ينخدع به وما هي الآيات أو المخاريق التي يخرج بها كل هذه وغيرها من القضايا أتكلم عنها بإذن الله والله الموفق المسيح ينطق المسيح والمسيخ بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة فالمسيح معناه الممسوح العين والمسيخ الذي مسخه الله سبحانه وتعالى أو مسخ عينه وقيل المسيح والذي يمسح الأرض وسمي المسيح عيسى بن مين مسيحا لأنه سوف يمسح الأرض يوم القيامة وهو الذي يقتل المسيح الدجال فالمسيح عيسى بن مريم رسول من الله عز وجل حبيبنا ومن أنبياء الله عز وجل والمسيح الدجال عدونا وبغضنا كفان الله فتنته والدجال هو الكذاب الكبير ولا ينطق الدجال إلا على من كثر كذبه واشتهر وجمعه دجاجلة يقول أحد العلماء ما كنت أعرف أن الدجال يجمع على دجاجلة حتى جلست عند الإمام مالك فسألته عن في الحرة من رواة الحديث قلت يا إمام كيف هو في الرواية قال دجال من الدجاجلة يعني كان الرجل قبل ما يعرف كيف يجمع دجال حتى جمعها الإمام مالك قال دجال من الدجاجلة وتصغيره دجاجيل إذا أردت أن تصغيره قلت دجاجيل ولذلك يقول الذهب راداً على أبي العلاء المعري هذا أبي العلاء المعري نسأل الله أن فترته. يقول كل يرى أنه في العلم ذو قدم فهل تفرد يوماً بالهدى جيل يعني ينكر الرسالات يقول كل يرى حتى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ترى أنها مهتدية وليس لكن ليس هناك جيل مهتد هذا زعمه الباطل المنحرف قال كل يرى أنه في العلم ذو قدم فهل تفرد يوما بالهدى قال الذهب رادا عليه نعم أبو القاسم الهادي وشيعته فزادك الله ذلا يا دجيجيل وهو تصغير دجال المسيح الدجال هذا أولا أخبر به عليه الصلاة والسلام أنذر وقال ما من نبي إلا قد أنذر قومه وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة المسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من أربع من فتنة القبر من فتنة النار وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وهي خمس عند بعض أهل العلم ومن أعظمها فتنة المسيح الدجال حتى نوح عليه السلام أنذر قومه المسيح الدجال والسؤال كيف ينذر نوح عليه السلام قومه والعلم أنه لا يخرج إلا آخر الزمان والجواب وقيل أنه لم يعلم نح بذلك عليه السلام وقيل إن الله عز وجل افترض على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن ينذروا قومهم فتنة المسيح الدجال فأنذرنا عليه الصلاة والسلام فتنته وأخبرنا أن الفتن غيره تشهل تشهل وتقل وأنا سوف أعرض لهذه القضايا لكن سوف أعرض عليكم حديثا على الله أن ينفع به رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهما من الأينما خرج صلى الله عليه وسلم وهذه رواية أحمد في القيلولة فجمع الناس قال الصلاة جامعة القيلولة بعد صلاة الظهر أتى ينام صلى الله عليه وسلم ما أتىه النوم فرحا فقال الصلاة جامعة, الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر قال من منكم لقي تميم الداري أحد الصحابة قال بعضهم لقينا قال حدثكم بحديث الدجال قالوا نعم فأخذ صلى الله عليه وسلم يحدث البقية الباقية يقول تميم الداري رضي الله عنه أرضاه وهو من دارية قريبا من الشام وأسلا من الصحابة ركبنا في سفينة فوقعت فينا إلى جزيرة من الجزر قيل قريبا من قبرص فنزلوا هناك رضوان الله عليهم جماعة من الصحابة معهم تميم الداري وإذا بدابة قال ما تبين وجهها كوجه الإنسان ما ندري هل هي ذكر أو أنثى أهلب يعني كثيرة الشعار فتكلمت بإذن الله قالت من أنتم فوجسوا وخافوا دابة تتكلم قلنا عجبا تتكلم. قالت أعجب مني الرجل المقيد في البئر رجل قريب منها مقيد في البئر وهذه رواية مسلم فاسألوه فإن عنده خبر فإن عنده خبرا فتقدموا فوجدوا هذا المجرم وهو المسيح الدجال مقيدا في قعر البير ليس فيها ما وهو مصفود بالحديد وهو أعور العين اليمنى قال فقلنا من أنت قال من أنتم أنتم ترك الجواب قلنا من العرب قال ما فعل النبي العرب بعث يعني ينتظر مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام قال قالوا نعم بعث قال كيف العرب قال انقسموا عليه قسمين قسم أطاعة وقسم حاربة قال أما أن إنهم لو أطاعوا كان خيرا لهم ما فعلت نخل بيسان بلد في الشام فيها نخل قالوا تثمر يعني لا زالت تطلع قال يوشك ألا تطلع أبدا يعني لا تثمر قال ما فعلت بحيرة طبرية قالوا لا زال فيها ماء قال يوشك ألا يكون فيها ماء ثم أخبرهم أنه سوف يخرج ويطأ البلاد إلا مكة والمدينة فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فتهل الوجه وفرح بأمرين الأول لما علم الصحابة به فأراد أن يخبر الناس تأكيدا لهذا الخبر حتى يتقوا فتنته الأمر الثاني أنه لا يدخل مكة والمدينة وهذا سوف يأتي بحث معنا إن شاء الله وسوف أتكلم عن ذلك وبعد ذلك أرض الأحاديث في الباب أصله المسيح الدجال من أين؟ أصله عند أهل العلم من اليهود عليهم لعنة الله واليهود هم شر خليقة على وجه الأرض وما يأتي الفساد والإجرام إلا منهم ورواية أنه من اليهود عن أبي سعيد الخدري في مسلم أنه من اليهود الأمر الثاني هل هو موجود في عهده عليه الصلاة والسلام؟ نعم كما سلف معنا موجود وهو الآن موجود وهو من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق ولا إلى الآن حتى يخرج متى يأذن الله عز وجل وهل ذكره الله في القرآن الصحيح عند أهل العلم أن الله لم يذكره باسمه ذكر الله عز وجل الدابة وذكر يأجوج ومأجوج ولكن ما ذكر المسيح الدجال قال أهل العلم لماذا ما ذكره سبحانه وتعالى قال أحد الشوافة الله يذكر الآيات المتقدمة ولا يذكر الآيات المستقبلة يعني المستقبلية القادمة وهذا خطأ فإن الله ذكر الدابة وهي مستقبلية وقادمة وذكر يجوج ومعجوج وهي مستقبلية وقادمة وقال عالم آخر بل أشار الله إليه في القرآن في قوله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قالوا هو المسيح الدجال وعند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قال الدابة والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج وقال عالم آخر من الشوافع أيضا بل أشار الله عز وجل إلى خلق المسيح الدجال في قوله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قال الناس هنا المسيح الدجال وهذا ليس بيقين خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس جميعا فالناس هنا ليس ما هناك دليل تنصيص على أنه المسيح الدجال لا هذا أمر يعرف إذا لم يشر له سبحانه وتعالى ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا به وحذرنا من فتنته ومتى يخرج عليه لعنة الله وقال الله شره صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يخرج عند فتح المسلمين للقسطنطينية والقسطنطينية فتحت وإسطنبول وسوف يخرج بعدها وأيام الله عز وجل تعادل من أيامنا الألوف والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه خرج هو السعك هتين ونحن في القرن الخامس عشر لازلنا في هذا الفارق البسيط بين الأسبع الكبرى والسبابة فالعلم ولو فتحة الكسطنطينية قديما فهو قريب أن يخرج أعاذنا الله من شره وفتح يزيد بن معاوية بل حاول في فتحها وغزاها والذي فتحها هو محمد الفاتح الخليفة التركي غزى الصليبيين فافتتحها فتحا عظيما وهي من حسنات التي تكتب له رحمه الله وهم من خيرة خلفاء الدولة العثمانية أما سبب خروجه لماذا يخرج المسيح الدجال فيغضب غضبه ثم يخرج على الناس فيمشي في البلاد أربعون ليلة أربعون يوما ميقات في البلاد يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيام كأيام الدنيا فيطوف البقاع ولا يترك بقعة إلا مكة والمدينة لا يدخلها أبدا يكترب من مكة فترجف مكة وتخرج له الفسقة والمنافقين ويقتر من المدينة يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه والذي نفسي بيده ما من نقب من أنقاب المدينة إلا عليه ملك معه سيف مصلت يمنع ويحمل مدينة بإذن الله فيرجف رجفة فيخرج له المنافقون والفجرة فيفتنهم أما هو هنا اعتراف صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال رأيت البارحة يعني في المنام رايت البارحة عيسى بن مريم عليه السلام يطوف بين رجلين بالبيت كأن كأنه خرج من ديماس يعني يكتر رأسه دهنا وسط ربعا أحمر ثم رأيت رجلا بعده أشبه الناس بابن قطن رجل مات في الجاهلية أعور العين اليمنى جعد الشعر يعني ملفوف الشعر قلت من هذا قالوا المسيح الدجال والسؤال عند أهل العلم كيف راه صلى الله عليه وسلم عند البيت وفي الحديث أنه لا يدخل مكة والجواب اولا هذه رؤيا منام وليست في اليقظة وما كل رؤيا في المنام أنها تحققت في اليقظة بل رأاه في المنام الأمر الثاني أنه محرم عليه أن يدخل مكة يوم يخرج على الناس في الفتنة أما قبلها فقد يدخل أما إذا خرج وقت الفتنة فهذا هو المحرم عليه أن يدخل مكة وهذا جواب سديد ومن أين يخرج؟ الصحيح عند العلماء أنه يخرج, يخرج من خراسان وهي في بلاد إيران وقيل عند مسلم بل يخرج من أصبهان وأظنها قريبه من خراسان خذا جنب هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريق فخراسان كأصبهان قريبه من بعضهما ويخرج معه سبعون ألف من اليهود وهم جيشه عليهم الطيالسة أخزاهم الله والطيالسة هي الثياب التي بالقعب التي على الرأس ثوبه يعني الثوب بالطاقية هذه أو الطربوش مثل ثياب المغاربة يخرجون معه يناصرونه ويذبون عنه أما ما هي دعوة فيدعي أولا الإيمان والصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية فيعبث بالناس ويفتنهم فتنة عظيمة لأن الله عز وجل أجرى على يديه مخاريق وليست بكرمات من كرمات المؤمنين ولا بمعجزات من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها أنه يأتي إلى الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها فيتبعه الذهب والفضة كعاسيب النخل النحل ومنها أنه يأتي بجنة ونار يعرضها للناس فجنته نار وناره جنة ومنها أنه يأتي إلى الشات الحائل فيقول أت لصاحبها أتريد أن أحلبها, بإذن أحلبها؟ قال نعم قال فتؤمن بي قال إن فعلت آمنت بك فيحلبها فيؤمن به ويأتي إلى الرجل يحيي أباك؟ قال نعم فيحييه بإذن الله فهو فتنة عظيمة ما بعدها فتنة لكن المؤمنون لا يفتتنون به فهم على بصيرة من الله وسوف أذكر بإذن الله الأمور التي تحجب فتنة هذا المجرم أعاذنا الله من فتنته فتنته كثيرة وآخر من يقتله رجل من المؤمنين أقرب الناس درجه في عليه الصلاة والسلام في الجنة وهو من خيرة الشهداء رجل من الموحدين المؤمنين يخرج المسيح الدجال فيقول المسيح أتؤمن بي؟ قال لا فيقطعه بالسيف قطعتين ثم يحييه بإذن الله فإذاه أمامه قال أتؤمن بي قال أكفر بك فيريد أن يقتله فلا يستطيع فيصلط عليه ولكن أنا انسلفت لكل قتل يقتل المسيح لا ما يقتله لكن هذا سيد من سادات الشهداء من أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أما الذي يقتل المسيح الدجال فهو عيسى عليه السلام وعيسى ينزل عند باب عند المنارة الشرقية في دمشق ينزله سبحانه وتعالى في آخر وقت من الزمن فيأتي وإذا المهدي عليه السلام من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في الأرض وملأها عدلا وسلاما بعدما ملأت ظلما وجورا فيصلي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وراء المهدي ويحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يطارد هذا المجرم ويقتله عند باب اللد في فلسطين باب اللد يقتله عند في فلسطين وينهي الله فتنته ثم تقوم الساعة هو من الآيات الكبرى وكان عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يستعيد بالله من فتنته وهو سيد الخلق المعصوم فكيف بنى ضعاف الإيمان المتعرضين للفتن صباح مساء مما السؤال عند أهل العلم لماذا يعطيه سبحانه وتعالى الآيات هذه وهو مجرم يعني المخاريق هذه كيف يسلط الله سبحانه وتعالى له هذه الأمور وهو مجرم دجال كذاب كافر والجواب أن يقال هذه إنما هي مخاريق ولا حقيقة لها وأما آيات الأنبياء فلها حق لسببين اثنين اولا آيات الأنبياء يتوصل بها إلى إقامة الحق السبب الثاني أنه لا معارض لها فيصدقها الناس وتستمر ولا معارض لها أما هذه فهي دجل تمويه ظاهره كذب وباطله نفاق وخديعة فهذا الفارق بين الاثنين هنا يقول كيف يكون مطموس العين اليمنى مع العلم أنه أتى في بعض رواية العين اليسرى وقد قال صلى الله عليه وسلم عين اليسرى كالعنبة الطافية العنبة المعلقة الطافية قال القاضي عياض رحمه الله من المالكية الجمع بين ذلك أن يقال عينه اليمنى هي العوراء وأما عينه الصحيحة فتبقى لها بريك وصف عليه الصلاة والسلام كالنخامة في الجدار ووصفها كالكوكب الدري تلمع معان. عينه اليسرى ويظهر أنه ولد صحيحا ثم دخلت العاهة وهي دليل على أنه لو كان إلها كان أزال العاهة عن جسمه وأزال الخلل عن خلقته ولكن أبى الله أن يكون الكمان إلا له وحده ودخل هذا العيب حتى يقول له الذي يخاصمه لو كنت إلهاً أزبت أزلت العيب الذي فيك لو كنت إلهاً ما كنت أعور والله ليس بأعور تبارك الله رب العالمين بل الكمان المطلق له قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد والعور هذا فيه مصالح ومقاصد أولها ليتميز به بين النفس الثاني لينفصل عن الألوهية فيكذب الثالث أنه دخله العيب ولا يستطيع إزاحة العيب عن جسمه مكتوب كما في الصحيح على جبينه كافر وفي رواية مسلم يتتجاهها الراوي يقول ك وفاء ورا يعني كفر يقرأها القاري وغير القاري من المؤمنين وأما المنافق والفاجر فلا يستطيع قراءتها ولو كان يحمل الدكتورة قراءة خاصة حدث خاص ولله أسرار سبحانه وتعالى ياتي الأم وهو موحد مؤمن فيقرأ على جبينه كفر أو كافر وياتي هذا المتعلم الزنديق الملحد فلا يستطيع أن يقرأها حكمة بالغة وقدرة نافذة فما تغني النذر وليس كل العلم هو العلم التلقيني هذا العلم التجريبي أو العلم المتلقى ليس كل شيء أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمنه أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله في قوم تعلموا العلم ولم ينفعهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم جلس عليه الصلاة والسلام بين الصحابة فذكر لهم فتنة المسيح الدجال وأخبرهم أن معه فريد يفتم به الناس تريد يعني لحم ومرق ولحم وخبز وهذه يعني أكلة شهية عند العرب أحسن ما ينغمس العرب في هذه الأكلة ولكل يعني يقولون طواعف من الناس لهم أكلات وهذه بين الشعوب معروفة مثل أهل إفريقيا مغرمون بالبطاطس ومثل أناس مغرمون بالفول وقريش مغرم بالسخينة الفروقة هذه حتى يقول حسان زعم سخينة أن ستغلب ربها فلي يغلبن مغلب الغلابي يقول حسان سخينة هؤلاء أهل الرواكة هل الفروكة هؤلاء أهل السربة يغلبون الله لأنهم حاربوا الله في بدر فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال كيف قلت يا حسان يقول أعد علي البيت كان صلى الله عليه وسلم أريحيا عاطفيا يهتز للأدب ويحب الشعر ويحب الدعابه والفكاهة ويدخل للنفوس قال كيف قلت يا حسان قال قلت يا رسول الله زعمت سخيلة أن ستغلب ربها يغلبن مغلب الغلابي قال إن الله شكر لك بيتك يا حسان سبحان الله الله يشكر إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وبعض الأبيات يشكرها الله وهي من أحسن ما يكون وبعض الأبيات يدخل الله أصحابها النار مثل قول حسان وهي أشرف بيت قالته العرب وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد هذا أشرف من هذا البيت يقول قيادتنا العسكرية يوم بدر جبريل ومحمد هؤلاء القادة وعند أهل السنة أن القائد الأعلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأن جبريل كان في قيادته لأنه نزل جبريل بألف من الملائكة على العقونقل ثم شارك في المعركة وهذا يسميه بعض العصريين الكمندوس ونحن نحن نتحرز من هذا الإطلاق ونتوقر أمام هذا لأن الألفاظ الشرعية نذقيها كما كانت أنا سمعت خطيبا في شريط يقول واتصل عليه الصلاة والسلام اتصالا فوريا بالملأ الأعلى ويطلب منه أنه عاوز ألف جندي قال فأرسل الله له على الفور جبريل وهو قائد الفرقة ثمانية وثلاثين المتخصصة في النصف والإبادة والتدمير يعني مقصوده أن جبريل عليه السلام دائم يدمر القرى، قال فنزل واشترك معه في المعركة، ونحن نتوقر أمام هذا، لا بأس أن نستخدم أسلوباً عصريا جذابة، مثل ما يفعل صاحب الرحيق المختوب، الذي نال الجائزة العالمية في كتابه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس، مثل قوله أبو بكر يعلن سياسة حكومته الجديدة بعد توليه الحكم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بكبار مستشاريه قبل معركة بدل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب على المنبر على أبي سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع قافلة خط القافلة ويضرب حصارا اقتصاديا aide هذا هو دعمه اسلوب عصري جميل أما بعض البياض إذا زاد أصبح برصا يصبح برص ولا يقبل فالألفاظ الشرعية نحفظه مكانا الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مع المسيح الدجال فريد يفتن به الناس فمن أكل من فريده فتن قال العربي يا رسول الله كيف يفتنه قال يأكله من فريده ويقول أنا ربك قال العربي بدوي أعرابي والله يا رسول الله لا أكلن من فريدي حتى أشبع ثم قال آمنت بالله وكفرت بك فتبسم عليه الصلاة والسلام يعني من يمرك عقله في ذاك الوقت ويظن هذا الرجل أنه على الظاهر كذاك يأكل ثم يحلف بالله أنه ما يؤمن به وهم أهل دواهي ولذلك كان يتحمل لهم صلى الله عليه وسلم جفاهم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث يحسن بعض الناس من بدى جفع ومن تتبع الصيد غفل ومن دخل على السلطان افتتل وهذا ليس من حديثنا في شيء ولكن عرجنا عليه تعريجا مشير إلى التنوفة وهي قفر ومن بالسفح يعرف من عنينا وصف الجسم أفحج قصير القامة أعور العين كيف أفحج يقولون يمشي كأنه مختوم يعني أفحج متباعد رجلين كبير البطن من كثرة ما يأكل من الحرام وقصير الشكل وجعد الشعر يعني ملفوف الشعر وأعور العين اليمنى وأما اليسرى فبادية ظاهرة كأنها عنب طافية ويقول أهل العلم لا يولد له هو ليس له ذرية وولد من نسر يهودي كما أسلفت والقضية الأخيرة لأبدأ في الأحاديث هل هو ابن صياد أو غير ابن صياد كان بعض السلف كابن عمر وغيره يرون أنه ابن صياد وابن صياد رجل من اليهود في المدينة لقيه عليه الصلاة والسلام وخرج له صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره الله أنه موجود ابن صياد هذا رجل مفتون من اليهود فأتى صلى الله عليه وسلم والرجل اليهوذي هذا غلام صغير وراء النخلة فكان صلى الله عليه وسلم يمشي هوينا هوينا ويقول للصحابة انتظروا يريد أن يقبض عليه فأتى صلى الله عليه وسلم يختفي قال يقول الراوي كانني برسول الله عليه وسلم كأنه يريد أن يصيد مثل من يصيد الحمامة معه شوزا أو بندقية يريد أن يصيد قال كان يختفي في ظل النخل ليقبض عليه صلى الله عليه وسلم وإذا بأم هذا المجرم اليهودية تنظر إلي إليه قالت محمد محمد يعني انتبه فقام فلحقه عليه الصلاة والسلام قال خبأت لك فبيئة ما هي يقول عليه الصلاة والسلام يقول أنا خبأت لك شيء في صدري ما هو قال الدخ قال كذبت يعني خبأت لك يعني كتمت في قلبي الدخان الرسول عليه وسلم كتم كلمة في صدري وهي الدخان يقول هل تعرفه قال الدخ عرف شيء منها ولم يعرف الآخر قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه كان عمر جاهز دائما لضرب الأعناق قال إن يكونه لا تسلط عليه يقول إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه ما يقتل الدجال إلا عيسى عليه السلام لا يستطيع أحد ولا الجوش ولا الناس لا يسلطون عليه إلا عيسى عليه السلام يقتله بحربه معه يأتي به ويطارده إلى باب اللد فيذبحه هناك وأما عمر فلن يسلط عليه رضي الله عن عمر وأرضاه وابن صياد هذا يعني حير كثير من الصحابة لأنه فجأة وهو شاف خرجت له عين طافية خرجت عينه هذا وأصبح أعوار العين اليمنى فاحتاروا فيه الأمر الثاني يهودي لكن حيرهم أمور يقول أبو سعيد الخدري خرجت معه إلى مكه للعمرة قال كم لقينا منكم يقول ابن سياد اليهودي كم لقينا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آذيتموني حتى قلت أني أنا المسيح الدجالي أما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال كافر وأنا مسلم قال أبو سعيد نعم قال أما يقول أنه لا يولد له وعند أولاد قال نعم قال أما يقول أنه لا يدخل مكة وأنا أدخل مكة الآن معكم قال نعم قال حتى اطمأننت أنه ليس المسيح الدجال قال ثم قال والله إني أدري أين مكان المسيح الدجال وما هو وصفه وأين هو الآن قال قبحا لك سائر هذا اليوم أردت أن أطمئني إليك فأتيت بهذا؟ ثم قال خذ الماء اشرب أتى بماء من قربه لأبي سعيد الصحابي قال فخفت أن أتناول الماء من يده لما, لما سمعت كلامه فقلت الجو حار وهذا من التعريض في الكلام يعني ما أستطيع أشرب ولكن لا يريد إلا لا يريد أن يشرب من يده أخزاه الله هذا من والظاهر والله أعلم أنه غير المسيح الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بدجاجلة ثلاثين كذابين ثلاثين وهذا أكبر الدجاجل المسيح الدجال هذا قائدهم وأكبرهم وسوف يأتي بعد رسول الله عليه وسلم ثلاثون دجال كذاب يدعي النبوة وآخرهم الرجل الذي ادعى النبوة قبل ما يقارب سنة ونصف سنتين الصيني الذي كان في أمريكا في الوراية أريزونا عليه غضب الله ولا يزال يطلع الآن حتى يتم العدد الثلاثين ثم يأتي المسيح الدجال وفتنته فتنة لكل مفتون. عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه حذيفة تخصصه أسوال في الفتن يعني للصحابة رضوان الله عليهم تخصصات كان أبو ذر دائما يسأل عن أحاديث الزهد والعبادة في الغالب وجابر أحاديث الحج وأحاديث الفتن عند حذيفة رضي الله عنه أرضاه، فلهم مشارب، وأحاديث الفرائض عن دزيد بن ثابت، حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أن أدركه، وهذا مبدع جميل أن تعرف الشر وتعرف الباطل، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه، ومن ميزات رساله الرسول صلى الله عليه وسلم انه عرف الشر حتى يقول العلماء ان السر الذي جعل الله عز وجل يكتب لرسول صلى الله عليه وسلم ان يعيش 40 سنه بين الجاهليين ما هي ما هو السر ليعرف الجاهليه ما ياتي ملك حتى يعترضون عليه يقولوا لولا لو انزل علينا ملك فالله عز وجل أخبرهم أنه بشر يعيش آلامهم وآمالهم وطموحاتهم ويأكل مما يأكلون ويشرم مما يشربون ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري ويتذوج النساء ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية ليعرف واقعهم أما لو كان ملك قالوا ما, ما نستطيع أن نفعل كفعلك لأنك ملك نحن بشر إذا صلى قالوا ما نستطيع يقوم الليل قالوا ما نستطيع فجعله الله سبحانه وتعالى بشرا الشاهد بذلك ذلك قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ومعرفة الشر قضية مهمة وهي من معرفة الواقع ولذلك يقول أحد المستشرقين في كتاب ماذا قالوا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أعجب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا فقبله أنبياء ولا رسول فقبله رسل لكن أعجب من هذا الرجل يعيشه أربعين سنة بين البدو يقصد أهل ثم ينبري بعد الأربعين فهذا هو أخطب خطيب وأفصح فصيح وأقوى قائد وأحنك سياسي وأفتى مفتي هذا هو العجب ولكن نقول والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال قال حذيفة قال ذكر ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجى منها وما صنعت فتنة أو ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال يعني الفتن تهون إلا فتنة هذا الدجال عيئة بالله هذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوايد رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح والمقصد أنه أكبر فتنة وأن من نجى من الفتن قبله ينجو من فتنة الدجال بإذن الله من الفتن اختلاط الحق بالباطل حتى ما يدل الإنسان ماذا يتبع، يعني يمرج، فتجده مرة في طائفه ومرة في طائفه ومرة في مبدأ ومرة في قضية، هذا من الفتن العظيمة، ومن يريد له فتنة فلن تملك له سبيلا، وهو الرجل المفتول في دينه، الذي يبيع دينه كل يوم، وأخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن تأتي فتن يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا، وسوف تأتي فتن قد صح على عليه الصلاة والسلام أن الرجل يمر بصاحب القبر فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي تعم حتى ما يعرف الإنسان كيف يتصرف وماذا يقول ومع من يتبع من كثرة من يدعو إلى الحق وليس بمحق ومن كثرة من ينادي بأن منهجه والصواب ومنهج غيره الخطأ وعلى المسلم في ذلك أن يلتزم بالكتاب والسنة وعلى أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وسوف يأتي كلام في هذا في كتاب الفتن إن شاء الله وعن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال رواه مسلم بأطول من هذا فهي الفتنة العظيمة الذي تعوذ منها المتعوذون أعادنا الله وإياكم من فتنته إذا خرج أيها الإخوة تكون الأيام كما قلت يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كسبوع فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نصلي في اليوم الذي كسنة قال اقدروا قدره يعني اقدروا الأوقات يعني اليوم الذي كسنة ما يكفيك في خمس صلوات لأنك مثلا تصلي الفجر وثم كستة أشهر ثم تصلي الظهر ثم ثلاثة أشهر وتصلي المغرب قال اقدروا قدره أخذ من هذا بعض العلماء على أن القطبين يقدرون قدر الصلوات لأن في القطب الآن أحيانا عندهم النهار مثل الأسكى النهار عندهم ساعتان والليل عندهم 22 ساعة أحيانا فماذا يفعلون يعني يكفيهم في النهار فقد صلاة قالوا قدروا قدره وأحيانا عندهم إذا أذن المغرب بعد ساعة وربع يؤذن لصلاة الفجر فإن تذهب العشاء يقدرون قدرها لأن أهل الفتح يقولون لأهل القطبين على قولين يصلون على صلاة أهل مكة ومنهم من قال أقرب البقاء لها والصحي يقدرون قدرها في الساعات كالأيام العادية في بلد متوسط معتدل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولن تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال قال الحافظ ابن كثير في النهاية تفرد بأحمد وإسناده جيد وصحه الحاكم وهنا الحديث الطويل الذي أوردته عند مسلم وعني بن عمر رضي الله عنهما قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر هذا الثلاثون يدعون النبوة وفي عهد عليه الصلاة والسلام خرج أناس منهم مسيلمة الكذاب وبعده الأسود العنسي وطلحة بن خويلد ورجع هذا إلى الإيمان والحمد لله لكن كثير من من ادعى النبوة وعن أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها حراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة هؤلاء يعني وجوههم ملفوفة في آنافهم وهذا يقول بعض العلماء في هذا الحديث هم مثل أهل الصين وأهل كوريا يعني تجد ألوفهم من جنس وجوههم ما فيها بروز ما فيها بروز كالحبحب وأهل تلك الشعب الآري دائما أشبه الناس بهذا الذي وصف صلى الله عليه وسلم فإذا خرج جيشه وخرج من هذا الصنف حتى إن بعض المتأخرين من العلماء في يجوج وما جوج قال هم أهل كوريا والصين واعترض عليه اعتراضات كثيرة فالله أعلم لكن التاريخ الآن هناك قبائل في الصين اسمها يأجوج ومأجوج حتى بلغة الصين ويموجود يقول أصلا من عاد كنفشيوس مؤسس المذهب, المذهب الحادي وهو روحاني منحرف وهم يتبعون الصينيون الآن ويريد بعض الشوعيين الآن يعودوا إلى كنفشيوس ومبادئه ومن أجلها وقعت المقتلة في الساحة الكبرى في بكين كما تعرفون قبل ما يقارب سنة وسنة ونصف والشاهد أنهم من تلك الجهة يخرجون معه أعاذنا الله من فتنته وفتنتهم ويقاتلون معه هذا الحديث سناده وصحيح وعن أبي هرارة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح الدجال من قبل المشرك وهمته المدينة حتى ينزل دائر أحد يعني قريبا من جبل أحد ثم تصرف الملائكة وجه قبل الشام وهناك يهلك يريد أن يقترب ولكن ينزل في حرة قريبا من المدينة والملائكة تجسم عليه فتطرده بإذن الله فيحاول من كل جهة أن يدخل ولكن ما يستطيع لأنها مسلحة بالملائكة لشرفها ولوجود الرسول عليه الصلاة والسلام فيها والعجيب من المعجزات أنه يقول أن على جبل أحد هو المسيح الدجال ويقول هذا قصر محمد هذا قصر محمد الأبيض هذا قصر محمد الأبيض يعني المسجد وكان في عهد صلى الله عليه وسلم من طين لكن ننظر المعجزة الآن كما تعرفون يبنى ويبيض ويصبح أبيضاً كالقصر فيقول هذا قصر محمد يعني مسجده عليه الصلاة والسلام وذاك المسجد بنفسي تلك الأرض ما احسن الربا وما أحسن المصطاف والمتربعة ذاك المسجد منه طلقت الرسالة والنور والهداية والإيمان والعدل والسلام والحب والرحمة والحنان ذاك المسجد من خرج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذاك المسجد منه خرج الشعر الصادق والأدب الناصر والكلمة الحية والأدب الجم ذاك المسجد خرجت منه حضارة الإنسان حضارة الروح التي أهداها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام للناس فيه تصيدة مترجمة لمحمد إقبال يقول أبو الحسن الندوي محمد اقبال ما زار المدينة ولكنه توهم أنه مشى في الليل فوصل إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأهدى له قصيدة وإن شاء الله مساء الثلاثاء بعد المغرب يكون في كلية شريعة محاضرة بعنوان محمد إقبال شاعر الحب والطموح ويتكلم عنه وعن شعره الإسلامي وعن أثره في الأدب إنما يقول وصلت إلى المدينة فقال لي صلى الله عليه وسلم من أين آتيت يا محمد إقبال هذا شعر. لكن لو ترجم بالعربية كان أحسن لو نظمه هو كان يبكي بشعره الهنود يبكون من شعره شعره قوم دولة دولة باكستان هذه الثمانين مليون قامت بإذن الله ثم بجهود محمد إكبال وهو الذي أسس محمد او أتى بمحمد علي جناح يسمونه الباكستاني جنة محمد علي جنة هذا أول رئيس له فالمقصود أنه يقول أتيتك يا رسول الله فقال الرسول الله عليه وسلم من أين أتيت؟ قال أتيت من الهند؟ قال هندي وتأتي إلي ماذا أتابك؟ قال أنا جسمي هندي وقلبي عربي يترجمها العربي يقول إن كان لي نغم الهنود, لي نغم الهنود ودنهم لكن ذاك الصوت من عذناني قال ماذا جاء قال يا رسول الله أبحث عن أصحابك الذين رفعوا الرسالة في العالم ما وجدتهم هذا يقول أين هم الدعاء الذين يبعثون لا إله لله يرفعونها قال أما أتوكم في الهند؟ قال أتونا ولكن ماتوا ثم ما أت... ما أصبحت السفينة ترسل لنا أحدا في الهند الجزيرة يقول ما أصبحت تخرج لنا دعاء ما رأينا خرج من الجزيرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخرج من الجزيرة خالد وسعد وخرج من الجزيرة علماء الإسلام وأمة الإسلام أين هم الآن ما أصبح إلا أناس عاديين أصبح يخرج صحيح لكن بعضهم مطربين فنانين ولكن ما أصبح, ما أصبح يخرج تلك العملة أين هم يا رسول الله فقال فتأستفى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحسر قال ثم وقفت باكيا وقلت له وأنا أناجي ربي عند الرسول عليه الصلاة والسلام في قصيدة المشهورة يا ربي من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة يا ربي أين الأمة انا أتيت إلى الجزيرة ما وجدت الأمة وجدت ناس يبنون فللا ووجدت ناس يركبون سيارات فاخرة ووجدت الناس عندهم قصور ووجدت الناس يلعبون البلوت والكيرم وأناس يصلون لكن العالم يا رسول الله يستقر إلى هذه الأمة أن ينشر الدين فأعدهم يا رب قال يا رب من ذا الذي رفع السيوفا يرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا محمد إقبال سامحون استطرد قليلا دقائق دخل أسبانيا فأتى الحمراء فبكى قال له الأسبان ما لك تبكي قال ها هنا أجدادي هم الذين بنوا هذا المسجد دعوني أتكلم مع أجدادي فتقدم إلى مقبرة يقولون الناصر والداخل عبد الرحمن خلفاء الإسلام هناك قال السلام عليكم تركنا إرسال وقود من شبابنا إليكم فآتت الماجنة الحمراء تغني على قبوركم. يعني الفرنجة يغني الفرنجة مر السويس في مصر فأرسل رسالة إلى, إلى فاروق. فاروق مصر رسالة من السفينة يقول يا فاروق مصر إنك لن تكون كالفاروق عمر حتى تحمل درة عمر هذا كلام مؤثر يقول لا تسمى فاروق فاروق كلام بلاش يعني لا سميت فاروق إنه إنك صحيح يقول يا فاروق مصر لا تسمي نفسك فاروقاً ولن تكون كالفاروق عمر حتى تحمل درة عمر الشاهد على كل حال أن المدينة لا يدخلها بإذن الله وأن النور صدع منها وأنها تراثنا وسمونا وسعددنا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار يقول ابن تيميه يذكر ان بعض العلماء كانوا اذا اقترب من مدينه ياتيهم شوق إلى الرسول عليه الصلاه والسلام بعضهم كان يبكي والامام مالك اوثر عنه انه قال والله لا اركب دابة في المدينة قال ولما قال تراب مدفون فيها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لا اركب دابة واطعت تثراها بدرب هذا من ورع مالك وذكروا عن علماء العراق محدثين أنهم كانوا يأتون فإذا اقتربوا من المدينة مشوا حفاه من أجل احترام وتوقير رسول الهدى عليه الصلاة والسلام للصوفية، للغلات الصوفية عجائف في هذا الباب في باب زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام هناك ويأتون بخزعبلات لا يصدقها العقل منهم قرأت لحدهم يقول أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند الروضة فاقتربت من القبر فقلت يا رسول الله أنا فلان ابن فلان يعرف بفطاقاتي الشخصية جئت من بلد كذا وكذا وأنا يا رسول الله في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل الأرض عنكم وهي غائبتي وهذه وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي قال فانشق القبر ومد يده فسلم عليه يفتح عليك والكذاب هذا أكبر كذبة في التاريخ والرسول الله عليه وسلم لم ينشق عن القبر ولم يسلم على أحد وهو حي في قبر حياة الله أعلم بها ويقول صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله قد آرمت أي بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ولهم اخبار في ذلك لكن حتى لا يتلبس على الإنسان بهذا ويقول نسأل الله أن يغفر في بعض المواقف وبعض ما يجري من الناس حدثنا بعض المشايخ يقول كنا عند الروضة نسلم علي صلى الله عليه الصلاة وسلم السلام الشرعي فأتى رجل عجول فأسلم قال يا رسول الله أنا أبغى طويل الكلام أبغى الشكل قيامه السلام. يعني مستعجل بخلاصة يقول يا رسول الله ترى ما عندي كلام كثير وأنا باختصر لك الطلب نبغى شفاعة يوم القيامة يعني بلى لخبطة نسأل الله أن يغفر لنا وقد ذكر أهل العلم في ذلك حتى في كتب السنن كلام عجيب لمثل هؤلاء منهم من الجوز يقول أتى حاج أعرابي فخرج رمل جمرة يوم العاشر جمرة العقبة ونزل إلى الحرم ثم تعلق باستار الكعبة قال اللهم اغفر لي قبل أن يزدحم عليك الحجاج نعم أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود عليهم التيجان ولا يأتي بالبلاء ولا بالرباء ولا بالزنى ولا بالزلازل ولا بالفتن إلا اليهود وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ منه فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه يعني يقول أن أسلم شيء عن دان العلم أن تجتنب هذا أن تبتعد عنه سمعت وصل في بلد انزح إلى بلد الآخر طوف سريعا لا بد أن يكون قبله تغطية إعلامية يعني خبق ولا ندري هل يأتي وسائل الإعلام متحركة فتخبر بوصوله أم يأتي في وقت قد انتهت هذه الوسائل؟ الله أعلم بذلك لكن من سمع به فلينأى عنه وعن جابر رضي الله عنه قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة, الحرة الحجارة السوداء في المدينة ونحن معه فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه وأكثر يعني من يخرج إليه النساء وذلك يوم التخليص يعني النساء يخرجون له كثيرا لكثرة الشبه في النساء ولضعف عقول النساء ولضعف إيمانهن في الغالب وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد يكون معه سبعون ألفا من اليهود على كل رجل منهم ساجٌ وسيف محلى فتضرب رقبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنه ولن تكون حتى, حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال ولا من نبي إلا وقد حذر أمته ولأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي ثم وضع يده على عيني ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه وأورده الطبراني في الأوسط وغيره من أهل العلم وصحه الحاكم والمقصود إن قوله عليه الصلاة والسلام أشهد أن الله ليس بأعور معناه أن هذا يدعي أنه إله والله عز وجل لا يكون أعور تبارك وتعالى بل له الكمال المطلق تقدس الله عن المثيل وعن الشبيه وعن الضديد والنديد وعن سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سفينه مولى من موالي الرسول صلى سبب تسميته سفينه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه متاعا يحمل فحمل فزاده الصحابه متاعا ثم زادوه ثم زادوه فحملها من قوته قال صلى الله عليه وسلم احمل انما انت سفينه يتبسم له فسموه سفينه وهذا له معجزة نزل في البحر فانكسرت السفينه له كياني كرام انكسرت السفينه فركب قاربا منها وخشبا فحبت به الريح للساحل. فنزل إلى الساحل وإذا الأسد أبو حيدرة على الساحل ينتظره فر من الموت وفي الموت وقع يعني كان الماء أسهل وتعرفون الأسد أنه ملك الحيوانات حتى سماه الله في ولا ولم يهدد بحيوان آخر يقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة وكسورة الأسد له مئة اسم اسمه طلحة وحمزة وكسورة وحيدرة, وحيدرة وأسامة وهي زبر والليث وسامحوني أن استطرد في قضية ذكرها صاحب كليل صاحب كتاب كريله ودمنا يعني يصفها للناس حتى ينتظروا ويعتبروا بها من التجربه وإلا يمكن ما وقعت يقول قام الأسد في الصباح وكان ملك الحيوانات فقال اذهبوا والتميسوا لي رزقا يعني غدا وعشا فذهبوا فأتوا بضبي وأرنب وغزال فوضعوها أمامه ميتة قال من يقسم بيننا فأتى الذيب الذيب عجوع دائما أبو حسل ما عنده فكر الثعلب أذكى منه الثعلب فأفائس ولكن عجوب قال أنا أقسم قال كيف قال أما الغزال فلك لأنه كبير الغزال وأما الضبي فلي وأما الأرنب فلأبي معاوية ثعلب لأنه صديق له دائما ولذلك تجد هذا الثعلب ما يهوي إلا على الأرانب والدجال فقط فغضب الأسد فأتى فخلع رأس الثعلب بيده في الأرض. وقال من يقسم بيننا؟ قال الثعلب أنا يا أستاذ قال تفضل قال أما الأرنب ففطور لك وأما الضبي فغداء لك وأما الغزال فعشاء قال من علمك هذه الحكمة؟ قال رأس الذيب <تصفيق> يقصدون بهذا أنك لا بد أن تجرب إذا أخطأ رجلا أمامك أن تستفيد من خطأه يقول المتنبي مصائب قوم عند قوم من فوائده يعني أن تستفيد هذا هو المقصود وهو درس تربوي هذا لكن جعلوه في صغة حيوان لأن أصلا كتاب كليلة ودمنا طلب ملك من الملوك أن يكتب له هذا الحكيم فخاف أن يكتب ويتحدث عن أسرة الملك و... فتكلم عن الحيوانات يعني واسمعي يا جارة حتى يعرف هو عن سفينة مولى لا بقينا في الأسد وسفينة فنزل السفينة وإذا الأسد أمامه البحر من ورائه والأسد أمامه قال يا أسد أنا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فدعني قال فطاطع الأسد له ثم شم ثيابه ثم تركه نعم وهي في ترجمة سفينة في كتب السيرة رضي الله عنه أرضاه وعلى سبيل استطرات سيرة بن أشريم وقعت له قصة كان في خرسان يغزو وقيل في جهة كابل وكان من العباد الكبار فترك الجيش نائمين وقام توضأ ودخل غابه غابه من شجر يسلي وفي أثناء ما هو في الصلاة أتى أسد؟ يقول حتى التلاميذ فرقيت شجر هنا كان يلتمس يرى ماذا يفعل ثلاث قال فأتى الأسد فطاف به قال والله ما تغير ولا استعجل في صلاة ولا تحرك من مكانه ثم سلم الركعتين وقال أيها الأسد إن كنت أمرت بقتلي فكنني وإلا فتركني أصلي قال فزأر ثم أرخى ذنبه وسحبه وذهب هذا تسمى يعني أي أمة سخر الله لها الحيوانات هذا أعود الإقبال يقول في إفريقيا أن عقبة بالنافع لما مر بإفريقيا وهذا صحيح في كتب التاريخ خرجت عليه الحيات والثعابين مع الجيش في إفريقيا في الغابات والأسوت فوقف عقبة بالنافع رضي الله عنه وأرضه يريد يفتح إفريقيا كلها قال أيتها الحيات والعقارب والثعابين والسباع والأسود نحن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جئنا نفتح الدنيا بلا إله إلا الله فادخري جحورك بإذن الله فدخلت يقول إقبال لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهارة قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته هو أعور عينه عين يسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة هذا اختلاف اليمنى كما قلت مكتوب بين عينيك وفي رواية تتهجى كفر يعني منفصلة يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار فناره جنة وجنته نار معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله وذلك فتنة فيقول الدجال ألست بربكم ألست أحي وأميت فيقول له أحد الملكين كذبت ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه فيقول له صدقت فيسمعه الناس فيظنون أنما يصدق الدجال هذا الملك يصدق الملك الذي كذب ذلك فيظن يصدق الدجال وذلك فتنة ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك الرجل ثم يسير حتى يأتي الشام فيهركه الله عز وجل عند عقبة أفيق أما هذا الحديث أيها ف سنده صحيح ووثق رجاله وله شواهد عن دهل الألم ولكن هنا كلام المدينة محبذة لهذا الأمر أِنْ دهل الألم مختلف أيها أفضل ومكة فقال الإمام مالك المدينة أفضل من مكة والصحيح أن مكة أفضل وأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فيما سواه وأن الصلاة في مسجدة صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا في الحرم المكي ولكن المدينة لها ميزة في آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم يعرز الإيمان لها كما تعرز الحية إلى جحرها هذه بلاغة ما يدركها إلا, إلا أصحابه عن الصلاة والسلام وصف ال... يعرز والإيمان والحية بها. الإيمان في آخر, في آخر الدنيا يعرز إلى المدينة فيحبذ في المدينة والمدينة تنفي خبثها وينصى طيبها ولا يرتاح المنافقون في المدينة وتتشوش أفكارهم ويزهكون والحقيقة أن فيها لأياء في بعض الأمور فيها لأياء ولكن ما يصبر على لأيائها إلا مؤمن وهم الذين يحبون السكنة هناك ولكن أحسن في أي مكان فإن الأرض لا تقدس أحداً ولو كنت وراء البحر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور العين الشمال عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر قال وكفى يعني جمعاً رأسه ما يحلق هذه من علاماته والحديث صحيح وعن سعد من أبي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام ومدكد كمبراطورية فارس وهو صاحب قادسية لا إله إلا الله والتي حضرها وكان مريضا رضي الله عنه وأرضاه كان مصدورا وكان بطنه جراح فجعلوا له وسادة على القصر وأشرف على المعركة يديرها من هناك حتى نسل الله أولياءه نسرا ما سمع التاريخ بمثله ودخل إيوان كسرى فكبر فانصدع الإيوان وهو صاحب الفتح العظيم كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني كل الخالة يعني تحدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا وصف الدجال لأمتي ولا أصف لم يصف أحد كان قبلي إنه أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور حديث صحيح وليس وقد سبك له شواهد وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عمران بن حسين لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق يعني الدجال والذي يظهر بهذا الحديث أنه وجد في عهد صلى الله عليه في أول عهده وكان يمشي في الأسواق ثم قيده الله عز وجل فتنته في البئر التي ذكرت في الجزء الجزيرة في البحر وسوف يخرج منها نعوذ بالله من فتنته وكثير من الأمم ترى يعترفون به ويجعلون حتى في علم اليهود والنصارى الصليبيين يعترفون بهذا ولكنهم ما يقفون منه موقفنا لأنه يهودي فاليهود يتعصبون له ويرون أنه من الفاتحين لهم وأنه يعيد شيء من دولتهم في الأخير ولكن سوف يدحر هو وإياهم بإذن الله هذا الحديث حديث عمران لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق أخرجه الإمام أحمد والطبراني ورجاله ثقات إلا رجل اختلف فيه أحمد ابن. وفي إسناد أحمد يقول علي بن زيد وحديثه حسن وبقية رجاله الصحيح, رجال الصحيح بقي حديثان حديث من عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عند الكعبة مما يلي وجهها رجلاً آدم يعني يميل إلى السمرة صبط الرأس يعني مسترسل الشعر وعيده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه من الدهن فقلت من هذا فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم عليه السلام ورأيت وراه رجلا أعور العين اليمنى جعد الراس أشبه من رأيت به ابن قطن ابن قطن يقول الرجل مات في الجهلية وقيل يهودي والصحيح أنه رجل مات في الجهلية يعرف الناس كان أعور فقلت من هذا قال المسيح الدجال وعن عبادة بن الصامة الحديث صحيح فالصحيح هو رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج كما قلت متباعد الرجلين جعد أعور مطموس العين ليس بناته ولا بناتيه ولا حجراء ناتية يعني ليست يعني خارجة, خارجة جدا ولا حجراء ليست بغائرة غائرة فإن ألبس عليكم أمره فإن ربكم تعالى ليس بأعور وإنكم لن ترون ربكم تعالى حتى تموتوا قال يزيد تروا ربكم حتى تموتوا نسأل الله أن يرينا وجهه الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة أيها الإخوة الكرام بكيت مسألة ثم يؤذل للصلاة مسلت كيف يعصى من فتنة المسيح الدجال يعصم فيها منها باختصار باتباع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام فسنته سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يعصم من فتنته بكثرة الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك الثبات الدعاء من الله عز وجل ألا يزيق قلوبنا بعد إذ هداها الثالث بكثرة النوافل والعبادة والاتجاه إلى الله والصدق مع الله الرابع بطلب العلم النافع الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم الخامس بالدعوة إلى سبيل الله فإن الداعي محصن أول تحصين أن لا يكون مدعو إذا كنت داعياً ما كنت مدعواً أول تحصن نفسك فيحصنك الله عز وجل ولذلك يقال في بعض الآثار أن الله عز وجل يدخل الناس يوم القيامة المؤمنين الجنة فيترك الذين كانوا يدعون من دعاة الأمة المحمدية قال فيقول يا ربنا دخلت الناس وتركتنا قال أنتم كبعض ملائكتي اشفعوا في الناس يعني هل تريدون أن أدخل معكم؟ كان أحد الوعاظ اسمه منصور بن المعتمر وعب كبير توفي فرؤي في المنام قالوا ما فعل الله بي قال غفر لي وشفعني فيما شئت فنسأل الله أن ينفعنا وياكم فالدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف أنها المنكر هي مما يتقى به فتنة المسيح الدجال أعاذنا الله من فتنته وصلى الله إلى محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا